بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة مخاشعون والذين هم إلا ومعردون والذين هم للزكاة فعلون هم والذين هم لفروق المحافظون والذين هم لفروق إلا على أزواج موارك ديمانهم فإنهم غالوا ملومين فمن ابتحى وراء ذلك فأولئك هم العادون وَالَّذِينُ هُمْ لِأْمَانَاتِ مَعَدِ رُعَهُمَا وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى الصَّرَوَاتِ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ هُمْ الْوَالِسُونَ الَّذِينَ يَلِسُونَ فِي الْدَوْسُونَ فِي أَخَالِهُونَ وَلَمَا خَلَقْنَا إِنْسَانَ مِنْ صُرَاتٍ طِنْصُونَ جَعَلْنَا نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثم خلقنا الضفة على قط فخلقنا القطة مضفّة فخلقنا المضفّة عظاما فكسرنا العظام اللحم ثم شانه خلق آخر فتبارك الله أصل الخالقين ثم إنكم بعد ذلك ثم إنكم يوم القيامة ولقد خلقنا فوقهم سماء الطرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ما أنبقل فاسكننا في الأرض وإنا أزال من قادرون فأنشأنا لكم الجنات من نخيل وعناب لكم فيها فما كثرة منها تأكلون وشجرة تخرج من طول السيناء تنبت بالدون والصبغ للآكلين وإن لكم فلن عمل عجلة نسقيكم مما في بطونها ولكم في المنافع وكثرة دونها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون وعلى قلر السلمان وحي لأقوم فغى لأقوم يفضل الله لكم فَقَالَ من الذين كفوا من قومي ما هذا إلا وشروا مثلكم يريدون أن يريدون إذا فضل عليكم له الشعاب وعلى ذلك ثم سمن أبدا في أبائنا الأولين إنه إلا رجل به الجنة فتربسوا من حتى حين قال رب إلي الفلك جاء النور فإذا جاء أمرنا فاردت النور فصل فيها من كل زوجان السنوارك الله ورسلوا قالوا منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استمعت عندهم معك على فرق فقل الحمد لله الذي جاء من قوم الظالمين وقل ربي أنزل لي مزام إن في ذلك وإن كنا لم وبتلين <تصفيق> ثم أنشأنا من بعد القرن والآخرين فأرسلنا فيه الرسول منه أن يعدوا الله مالك من الناس غير فلا تتقون وقال مالك من قوم الذين كفروا كذبنا قال آخذوا وترفناهم في الحياة للدنيا ما هذا إلا بشر مش لكم يأكلوا مما تأكلون من ويشربوا مما تشربون ولئن بشر مش إنكم أي أعزكم أنك لملتم وكنتم ترعوه وإظهار أنكم مخرجون أيها تنمات وعزون أني إلا حياتنا تجنبتون حيوانا المغرسين إنه إلا رجل افتراض الله كذبه وانح قال <سؤال> ربي يصرني لك أولي قال عمي قليل ليصبح لنا دين فهذه الصحة من عقل وجلنا مغساء فماذا لنقوم الظالمين ثم شهام باذا قرون آخر ما تسبقون أمدنا جلاله وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة الرسول كذب فاذبانا بعض وجلنا محادي سعودا من قوم الله يمنون ثم أرسلنا موسى وعقوا هارون إباياتنا السلطان المبين إلى فرون وليه يستكبروا كانوا قوما عالين فقالوا أن أؤمنوا لبشرين مثلا وقوموا على العبلون فكذبوهم وفكرونهم ولكنه لقد أتينا مسركة والعلم يذنون وجعلنا ابن مريم أمه آية معاونهم لربة ذات قرارهم معي يا أيها الرسل كل من الطيبات وما رُصَارها من الطيبات وما رُصَارها إني بما تعملون عليهم وإن هذه مذومات وأحداهم على ربكم فتقول فتقطع أمرهم بينهم زبورا كل حزب مال فليرون فدارهم في غلط مع التاحين. أي أيحسمون أنهم الدومين مال مبين أسهل في الخرادم لا إن الذين من خشة رب المشرقون والذين هم من آيات رب المحلون والذين هم من رب العشقون والذين يتنماتوا وقلوا مجهة إنهم ولا ربهم راجعون أولئك يشارون في الأفرادون السابقون ونعن كذب نفسهم لأبو الصحاب والذين لا يذنبون بلقوا لهم في قولة من هذا ولم أمنوا من دون ذلكم لا أعملون حتى إذا أخذنا مدركين من العذاب إذا هم يجرون لا تجرون اليوم إن لا تنصرون قالت كانت آياتي تدغى عليكم فكنتم من أعقابكم تنكسون مستقبلهم إذا سابران تهجرون أفلم يدبر القول أم جاءهم أم تحاب أهم الأولين أم يعرف رسولهم فهم أم يقولون قرون من جنات المل جاءوا بالحق وللتوى الحق أهولا فصلت السماوات الرضوان فين بل أتيناهم بذكرهم لهم عن معرفهم عن ذكرهم معردون بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معردون أم تسألوا خارجا فقروا بالخير وخير راضقين وإنك لتدوم إلى وإن الصراط وإن ويرحمنا وكشفنا مئة مابين من ضر للجو في تغيير معون مابون ولقد أخذنا ملاذا فما استكانوا لربما ما يتضرعون حتى إذا فتحنا على البابا زعزا من شديد في مبلسون وهو الذي أنشى لكم مستمعون بالصالح والأفعجة قليل ما تشكرون وهو الذي تراكم الأرض ولا يتشرون وهو الذي يحيي ميت ولا يقتلا فلئن نالا فلا تعقلون بل قارون مثلما قال الأولون قالوا وإذامتنا وكنترون وإذامنا إننا معروشون لقد وعدنا نحن وهذا من قولنا إن لا أستطير الأولين قل من الأرض من فيها إن سيقولون إلا يقولون فلا تذكرون قولنا الله بالصلاة والسلام والرب العرش العظيم سيقولون إلا يقولون فلا تتقون قول ملكوت كل شيء وهو يجيرها من العين كنتم تعلمون سيقولون لله قول فلا تصحرون بل تنعم الحق وإنه ما اتأخذ الله من ولده وما كان من الان ذلنا وكل الان ماخرقون على بعض ولا بعض سبحان الله أما سفرون عالم الغب والشهادة وتعالى ما شكون قل ربي إما تريني ما يوعدون في ربي فلا تجعلني في القوم الصالمين وإن على ما كما نعيدهم لقدرون ادفع بالذين أحسن الصينية نحن أعلم ويسفرون وقل ربي أعوذوك من ذات الشياطين وأعوذوك رب يحضرون حتى إذا جاحدهم المردق على ربي ارجعوا لعلي أعمل صالحا فيما ترد كلا إنك مدن وقائل ومورى المردخون إلى يوم يبعصون فإذا نفق في الصور فلا أنسى رب عينهم يمعزون ولا تسألون فما استقرد ومن خفت مواسفهم فأولئك اللي يخسروا أنفسهم في جهنم وخاردون تلفع وجوه النره فيها كارعون ألم تكن أعياتي تتلع عليكم فكذلما يتذبون قالوا ربنا ولو دعنا الشيقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا قال اخصوشي وردك الليون إنه كان فريق من بذي قولون ربنا آمنا فغلنا ورحمنا وانتخل الرعامين فاتغزتموا السخرين حتى نرساكم تذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم ليهم في الصبر وأنهم هم الفائدون قال كم لبستم في الأرض على الصين قالوا لبسنا أو بعض قال إن لمسلنا قرر أنه كل متعلمون أبعى سجوننا خلقناكم عبسوا أنكم لا ترجعون الله برحق لا إله إلا رب عشر كريم وأن يدعم الله لنا أهل أبراه لهم فإنه منه لا يفنع وقرب وقل رب يغفر